ألف ألف في صلاة عظيمة بسم الله الرحمن الرحيم ألف ألف في صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد المصلين ألف ألف في صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الصديقين ألف ألف في صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد المؤمنين ألف ألف في صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد القائمين. ألف ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد المتقيين ألف ألف صلاة وألف عليك يا سيد الفاعزين ألف ألف عليك يا سيد الواكعين ألف ألف عليك يا سيد القايدين ألف ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الساجدين الف ألف الصلاة و ألف ألف عليك يا سيد الطاهرين ألف ألف و ألف عليك يا سيد الشاهدين ألف ألف و ألف سلام عليك يا سيد الأولين ألف ألف و ألف ألف عليك يا سيد الآخرين ألف ألف و ألف سلام عليك يا رسول الله الف ألف الصلاة و ألف ألف السلام عليك يا سيدي يا نبي الله ألف ألف الصلاة و ألف ألف السلام عليك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله ألف ألف الصلاة و ألف ألف السلام عليك يا سيدي يا كلم الله ألف ألف الصلاة وألف ألف ألف السلام عليك يا سيدي يا من اختاره الله ألف ألف الصلاة و ألف ألف عليك يا سيدي يا من أكرمه الله ألف ألف و ألف ألف عليك يا سيدي يا من أعظمه الله ألف ألف ألف عليك يا سيدي يا من شرفه الله ألف ألف ألف سلام عليك يا سيدي يا من أظهره الله ألف ألف الصلاة ألف سلام عليك يا سيدي يا صفة الله ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيدي خاتم رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيدي يا, سيدي يا سلطان الأنبياء ألف ألف في ألف سلام عليك يا سيدي يا شفيع المجنبين ألف ألف في صلاة وألف ألف في سلام عليك يا سيدي يا مصطفى ألف ألف ألف عليك يا سيدي يا متضا ألف ألف ألف سلام عليك يا سيدي يا مجتباه ألف ألف ألف سلام, يا يا مجتبى. ألف, ألف, ألف سلام عليك يا سيدي يا مصلي ألف ألف صلاة ألف عليك يا مذكي، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا, مكي ألف, عليك يا ألف ألف ألف عليك يا عربيو، ألف ألف ألف سلام عليك يا عربيو، ألف ألف ألف سلام عليك يا بوريشيو، ألف ألف ألف سلام عليك يا ألف <سؤال> ألف في صلاة ألف و ألف ألف سلام عليك يا الطهيو ألف ألف ألف ألف في عليك يا زمزميو ألف ألف صلاة ألف ألف سلام عليك يا تهاميو ألف ألف ألف ألف سلام عليك يا أمييو ألف ألف ألف ألف سلام عليك يا داعي ألف ألف صلاة ألف ألف في سلام عليك يا سيدى والتي آدمى ألف ألف صلاة وألف, وألف ألف سلام عليك يا أحمدى ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا محمولى ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا طاهى ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا ياسين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مزملى ألف, ألف ألف صلاةٍ وألف ألف سلامٍ عليك يا متفغو، ألف ألف صلاةٍ وألف ألف سلامٍ عليك يا إبراهيم، ألف ألف صلاةٍ وألف ألف سلامٍ عليك يا شافع ألف ألف صلاةٍ وألف ألف سلامٍ عليك يا صاحب الكوثر، ألف ألف صلاةٍ وألف ألف سلامٍ عليك يا صاحب التاجي، ألف ألف صلاةٍ وألف ألف سلامٍ عليك يا صاحب الميراجي الف ألف ألف عليك يا صاحب الاحبابي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا صاحب المنبري ألف ألف ألف عليك يا جد الحسن ألف ألف, وألف ألف سلام عليك يا خاتم النبيين واغفر لنا لنا وارحمنا يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه conceito